قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ترمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضيار أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار ترمدا إلى يوم القيامة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 ولتبتغوا من فضله ونعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم, الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يكترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحة ما إن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 فَنَظَّمَ إِلَيَّ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ